وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَفِقُوا مِمَّ رَزَقَتُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إلَّا إن تُمْ إلَّا فِي ضَلَالٍ